Ya sil al-Rahman, بين <تصفيق> ال Yeah. Uh -huh. See you sin. فلا سد ربك المعروف بالإحسان يا رب واسأله إيمانا يا رب واسأله إيمانا, واسأله إيمانا. يباشر قلبك المحجون Asəl ki, ayyəm.